إن كان ذا الخوة موثيق وعهود حبل الصداقه بينكم حال قواه حبل الصداقه بينكم حال قواه كان شفت الحبل ما مع وفى معمر و بك عطائكم كف ما زه مع الكلام شنن من تهم حدود عاشان ما ينغل ذاك المفوا شان ما ينقل هذا كان ما فواه خلل ختم يصير كثر ربعك دارها سهود وامهود ويا قل اللهم لا ولا على الوقت ضواه ويا قل اللهم لا ولا الوقت ضواه صار الصديق الواحي اليوم للله يا كبرت يجي من علوا يا جوا اللي يلبك الغوا و من لي عاديه وقلبه من فعل اللي عاديه قلبه من أفعال الليالي يمشوه تخالطت بيض النوايا مع السود وعشت بدروب المظلمات التوى وعشت ələմատն